فإنه ينفع من الصداع تيلمين الصداع صداع سوح كتراء فرها منك سوح على كل هذه الصداع أو صداع الهراء فنحن كله يزواه وعاوه على يعني وحشفه فقراء بغبغة ومخارفة جهان فأدي أمك ما بكرناه في أسم الله حسب الجهار. ألوه بالله وهيو الحاجبين كألوه بالله ونبيه وحسنيني عليه الصلاة والسلام فني أجل كبير ويأص لأوه ما تدكوه ماذا حيث قل الله يسوه فتنت حقا يديه وحق الحاجبين لما ذا حاجة لما ذا قون تنتو أدكوه ألوه ما إيغا أهريا بالله و. او صبك دا ايه دا اسكو بالله حقيق واسي باللهو تي حقيق ايه اسكوتي معايا لما تلقو ماك ايه دا ايه دا ايه دا ايه اذهبوا, يعني إذهبوا أو, يعني او يعني حتى بعضا معيني غير مركاسي زا ايه دا لاجه دا زا ايه دا لاجه دا بعد صداع دواي فإنه الدهلاء يرهبوا الصداع يرهبوا الصداع صداع مالحنوك أسبوعيها نسمعي بعد زائد ما أدير لقص بعد زائد الأغدين أدير لقوده بعد زائد إنه خيسه أو يرهبوا الهلا بعد زائد دواي يرهبوا الصداع هذا ما بالصداع يا اماني ذي السودا القرعون يعني بحياه امين والصراط المستقيم وعلى الصريم وانا امن به اشهد به بما جهلنا ذكرنا بما نسينا هوتي عام ديش ربي يصلاك وعسر وعنه من كريم قال النبي نعيه وحاشر صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجراني إذا أدى العبد أدوك معنى خفك منه كهاء أو أدون ما إتاوتي أدون ما يراتي حق الله حق إلهي أدو أدون قلت أدون قاس وحق مواليهي وقصة موالين تسعين أو من قولي أس كجري أدون قلت قال له هاو سغناظي أمكاس أجراني لم أجره سغناظين جاء ذا بالعبد أدوك مؤمنك أها أحسي مؤمنك أهاي على وضعيه أدوني مدنة يعني هيق الشيء أما سيء ناكواي أمخون أم فواي يحيط أهادو حق الله الدو كتو الدو كتو <تصفيق> وحق مواليه حق الله أدزبطه معناه وحياه إليه أمري صلاة ديشي سوم ديشي أدزبطه قلو فردي لأول أمري أدزليه ماذو حق الله لأيه وحوايه وحيه لغريبنا أسكتها لعضو حراما وحرام حاية كل اسكتين لهذه حق الله وقلت لنكاه <تصفيق> وحق المواليه في ملكي مولاهاين وصياة الدونس وحاية يعني حقوالي أثبتوا كان وحاقه له وحقه كان أجران لم أجرى له نكاه سغناء حجر الله يزبطيه وإلهي أمدي وعياله وإلهي وإلهي قرأيه وغده الله حقا قالنا وحواهجر وحواه سيد قيسي وغرقاري وغدي سمع السوبي وخص رمضا حق لما لا حقا قلت اجرى وصولها ذاين يعني ادرك يعني كان تظاهر كي كيفيرسك انك برسك هاد وواك اجر وواك فضل بذنها ها ظاهر كلمة الله ايولي لم اجر كميسة حلال يوحلها تا مكينة سي ركز كيف حضل جهات الهلايو اللقوية فضل الله وإليها الدونكس السيحة منها عزك السيحة بحلقوية الرماحة على كل حال كان لاتي ملحق غطي يعني ديري ادت له حفظا من الخاس عايا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انت اؤجرتودي لما دور لسيحة هادي بغناء ما دونانيه أفرطان وكبالي نهين انت حقوقي فلما دور السيحة يددك أعدوم انت لسيحة ايو ينسي أعدوم اش كدي روحي معها أفرطان أفرطان وكبالي نهين انا نسيودي نظمي اشو قياني انت من جده علي عليه الصلاه والسلام حواقي وعلا ويا والله ماشي قوم غيثي من كل شارعي ومشط ليلي حواقه وعلا ويا والله ما شاء الله واك الله والسلام عليه وحسني اذا اديته اذا اديته ذکر مالک مال تاریخ یعنی ذکر دی سدادیہ دیتی مالک کی ذکر کو انفتتی ہوا ہے ذکر کو واجبتی آتی ندکی بننا ہے اگے کی کام امام کے وقتوار سے ا بيت اعداد مدن ذات مالك معنا اديد جوه مده اديت اعداد مدن ذات مالك امالته زي كده دي سي تركيبه ولا غير سي جي كان كانت ان ايه انديراته شيء قران كان ويتو ابو ديت ومنا والديف تحري واسك بيس والله والله ما اسور من اسعد بالاديت زكاته علي فقط غضيت تاثيره واو غضيت مناسككم يعني هادي ادودتين هادي ادودتين اها ادى بمعنى الغضاء ونخاء عقسيس ونخاء ومعنى الادى واسكنخاء اهل الوغة حضوا بيه الله مات فقد اديت معاشر اذا اديت سنة المالكة عليه السلام وعاشر فقد اديت بك العلمي الله بيتك معبرن عسري قضيتها وبرتي حي علي علوب قال الكراهيه ذا شيء تكون مثل مثل كاس الشبهان عقله قضا اشياء تشبه حارث يقول يا تراها اه تذراتيدي معسيد اذا اتيت ذكرت مالك وضبيتها ما معليك حبيت معليك وذا ديت ما عليك ينوى منه عليه السلام معناه هي اقوى هو واجبية وكحنا دعوى اقودتك شيء قاله بحسكيسي ملاقا روايك الهي اقودي دادك الهي اقودي اقولك الهي اقودي انا ما جلسد مربح الدين زكادي مالكا اقوديد او الهي اقودي وصول كاد يتخن لشيء يكون حن حليله اديت في اي هنا دوله العراق يعني تعبير معنا فجراه الى كوس بوجو يقول كيسي والذين يعني في حماي وهي كنوز الذهب والفضه الى اسهم هو لا يكون ما في سبيد الله باشياءون بعذاب اليم واس غوبته دي مجاليسيت واس حقوه دي مجاليسيت زمردولي مجاليسيت وقتديت <تصفيق> <الله> رب العالم <تصفيق> الصلاة والسلام على سيدنا الصليم على آله وصحبه أجمعين قال النبي لمحيى الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اديت زكاه مالك اذا اديت زكاه مالك رفعت عنك شره دمك لا أبقى رسوله ورماهي أمو السلامة لكن هو كيسي عام وعيه عام وعيه مخصص حضركا قولكا نبيل السياي أمو السلامة والخدامة أجل أديت قدتي بمالك إذا أديت وإستخدأت مالك فأذهبت وإستعانك شاء رغوب شقتي في الدنيا شقتي الدنيا انا واثق بحسي هو حقادي وتزول سوائي شرم هو يميز وحموق ذكاه حقاني اه هذه ها هو شقتي ما يخصني هذا الذي وقفتها وركن الله غثور ادي ضغيس शक्ति से अर्जुन को हवाएं यानी माल تضم جيشا الى تناور ديها بنا وقتي و وركن الان في سنه الى وفروا يا جتب استمارتو وبركويا اردون كنوا حوا علىتي و اذاتوا عذاب عينه واسكو بهسي عذابسي دي او مغيصي انسانته ومستوكه زرا زغدوا اي او ذكر اي سي دت ومتي اسي وعلى الصوره ها على الصوره ها تضل ذبيب قوي أولي سلاسا لحنطة لو دورة لعدي أدين إلي أصلهاي إلي هاسي إيكا فكيس كدوب يخساين خنام برقي دعاتي دا داكا سسلوهيلا <تصفيق> عجلودي إليها أيكوه <تصفيق> إلي عميسي أي اي كنت لا يا اصري ايه <تصفيق> ايه بي سهيدني وقهرته وقهرته ازاي ايه وعصوا حديثي الكتوميرين من كمانعوا وانواع العذاب وحديث ضرم ورسوا ببعي ورسوا شاشي ايه تاس ايه الهي كنوكي لها ايه انكشرته و شرطي سي او انتاعاتي آخر الدنيا با إليه واسك بحسي <تصفيق> <تصفيق> هدل او بديعه وعلى صوخاتي حد ايو مال مالكي كأهاغو و او ديت لبتو زكاتو زكدي سي و لا ديوي بركاته و سي ا درويش طافي سشب معايا او وكله بوايا بركاديس ما ذو مال مال كيسك اه او ودي يد لودي جكاتو بركاته طافي سدره صلوه عليه صرات والسلام عليه الى انثنا ادي لادم قد دين الآدم بناء المجهور لأسا في عناف قرية غياء غريو أما بلد بلد أموح إلى مدة عميليات أو تطلقك أرورا فقل بأنا على وضائح الدين الآدم آمنها آمن الله آمنها الله إلهي وآمن فيها من عذاب ذلك اليوم مالكاة عذب كيس إليك أمان جليا الله إليه و أمان جليا أهل كيذي الله الله أهل كيذي ولأمان جليا إن عذب كيسي عذب كيسي سوتي جنتي سياله و نبت جليا في ذلك اليوم مالكاة سي بير الأجم عوضاس أممان حيكاة يعني إيه بلايو كمسودة يسو قد قول بلايو ويما يسو اوصطى دينين بلايو ويما يسو وقف قول بلايو هاي دوسو تجيمايو دي اوصطى دينين قوالوه في سوو تجيمايو يعني رابحن و هلاكوكينين ملاوسو تجيمايو سمتك حك هذا رابعو جد مش كين ايو اذاب كين ايو, ايو يعني يعني اما لو ولا من تحتهم هوا صغوا اذاب خيدي ولا الامن بلها اذاب هوا صغوا عزاوه اما خاص فيكم ولا ايو يعني جلزلو مؤما عيشو الميل والبقر يبيل ادي المهي بساسوا ها هادان <تصفيق> كي اوه يا اهل الهدايه و ايي ايذن قطولد من اول صدراي انا خسيوري و انت مسخ دورن كي و ريوا بدل وسوجين و لا ريوا انت وايوا من ظلم انت دخلت الديال و لا ريوا حدي بساط محبوب هايلي اذانك ينك شعار في الجوال يعني نيكي مغلو صورنا سنصدره اناسك هيرو على كل زما تمام هذه قاعده شيء اشياء اصليه عارفه ايش هي تمام بغداد وكتابك أسرار في الهراء كتاب أسرار الهراء أصليه العقيدة سكوشيغي بيه بغداد تبطي أتى بيه تغداد وحيكرواتي إناي ما شوتو حيكرواتي صالحين تبع دوليه في مكسبتي ريه أخيين عوديين وصول معه الزجلة مع الهراء بغداد قطالة داك جو وصارك وليها ها حول ولا قوة إلا بالله غرغت بغداد بغداد وماشا واتي بعد ما ساعة سيري لما نناقوا في مدين أحد كودي يعني محلو أمري وحلسو أمري بغداد إننا ماشا وغرسع نقردوه حدنا والي غريبي بعدي وآثري لحقها لغان غريبي وآثري ملائكة عودي أحلي. يعني كرء بحضي كرء وقعدي ربه وحبيسي وقاس. وآثري وآثري وآثري وحلو هاشتو وغذاتي ويعني لو ما شعل هاي وعداتنا لو كاني وغوائي Ali Kaliga di Baghdad Hadi Malaisi Bahala Bhikkhri Jvi Talobukal Givir Aharam Bhagaji Talobukal Giver Abhaghd Hali Bubri Jvi Haramlu Bhri Jivi Talob Bukal Sarji or Bhikkha Aharamubhuri Jivi Bakasi Ilay ان المعشيهو انان يعني ايده من كثيرو المعشيهو اخر غادي لي امرت عمطير امري ولائي في ان مالتي مرائقاتي كل مالك السوحيسي عين قرق عين قرق بحان مالك بايرين تربخ الاذان تربخ الاذان تربخ الاقام أمرئيس الأدم منت سبحانه تلقيس بغداد الحلو أدمي تربخ الاذان تربخ الاقام على الوقيم يا إلهي وغلافي. يعني قواس قوانا له وغلافي أخي قواس وغسيري وانا على الله في كا دنبي لك قلي كوه اهدان كوريا لله في معنى ها دنبي اهدان كالولافا اهدابتي سوديل إذا إليه كوريا اهدابتي سوديل إذا إليه سوبت كوريا اهدان وحماه يحر وحير ماه ام اذنين تا اهدانك انا صح الهمادين انا صحي يا هذا وضاء اهدان أول الدليل والله يعني يعني وحمانك وح... وح... وح... هنا وحايس هنا وحيا وهذا هاجرنا ولي هاجرنا اشهد اشهد الله الا إلي الله لها يعني معناها استفهام انكاريا لهذا اشهد الله الا الله دي اشهد وخطر معايا لي ايكا وحيد دليل يعني ايكا يا حي بركودي حروف تبادل انتو نبلا حيري الشينو عند الله حديث واي الشينو بلال بلال شين كيسي يعني صينو ايه شين كيسي واشهد واسهد واسهد يجري شينو شينو الله الهي نحايل الهيه اساس وقوم بقص مع عرب كيسي شين مكريني علي اساس بهيجري تي يتازنين او معدوروهو يعني اصبه يعني اوه اسحابي دليلة ونوي يعني سوبرباري وحي قولت السودالي سين خاسم السوداليين خز موريين مو بدلينين امر اذا هدي لبدلو اشهدو هدي لها حرلو كفرها يا بواي حرام كلمان اه همزلو تاة الفتريقو متلو تاة وخط والرووع اذن شي عم تسعايه الهي بلال وغنرا اذنك صوتي سي طلودي بوغول كبره لا تذكرتي وي طلودي بوغول غريته وانا ما نام واه كان ولي صالح واه دي اساس لو الشاي حديث ما ويا لو الشاي وعلى الله بغداد و... وا ولا ماشي ما في سيدي ريض وكلها هذه هذه ارض يا سيدي المخف او اسليها يعني حالي وامري وعلي بغداد ان الماشي خاطر كل بي ان كابو فينا 30 حدنا والي ريض سيدي علي سيدي معايا يعني ساعه حالي ما لا فرق إلهي عمل خوابي عمل كيقادة هنا فرقه هذين فالحالة تلقى هذه بغداء طلابه الفرج على الوبرجوي وحرام الوبرجوي قبل أهل وهي عرملي مكتاز قيد حديث اللغلها الحديث الرحمها يعني رسول خصوشاق يعني صالحة أسكو درمين وفا أسكو درمين من صالحة حديثة أهل قيدا صالحين تنحقوا هاي يعني معدي هذه الأدنة وعاد أريد سير كيلماد ورسي إليها أدولها أجل ما لأكتمال تي أنت عزيب ما نكاسي أستري ما نكاس تضبع الأداني تضبع الإغامة بالتالي أدني إليها يعني كواس دنبي قلين كوان ألاوهلافي ومعيش أدانكوض ألاوهلافي أدانكوضو الأمني قليل نكي وحاسي وصبع وصوكعي احسي صوكعي احسيري بلداء الضمان فقصو بحي بيزي واسلمانات اركي بي انا يرال وعيان وقرور وعيانات اركي